ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإخواني الكرام نواصل مع شرح هذه الأربعين النووية للإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة هذه الأربعين التي جمع الإمام النووي رحمه الله تعالى تقربا إلى الله جل وعلا فارد رحمه الله أن يجمع أربعين حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح التي عليها مدار الإسلام أي أن الإسلام يدور على هذه الأحاديث يدور على هذه الأحاديث وهذه الأحاديث تدخل في أبواب كثيرة من الدين في أبواب كثيرة من الدين قد مر معنا الحديث الأول ما هو الحديث الأول الذي لم يكن معنا في الأول فما زال عنده الفرصة إن شاء الله لي ليحصن ويواصل إن شاء الله حتى كلما تقدمنا وكلما فاته القطار فالآن نحن فقط هذه الليلة في الثالث والرابع ان شاء الله حديث الأول حديث من؟ حديث إنما الحديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات حديث عظيم يتعلق بالظاهر ولا بالباطن؟ بالباطن هذا ميزان الأعمال الظاهر ولا الباطن الأول؟ ها؟ ميزان الأعمال الباطنة إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات رواه من ها؟ رواه من؟, ها؟ من البخاري مسلم من رواه ها؟ بخاري البخاري ومسلم رواه امام المحدثين أبي عبد الله هذا كل الذي ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى. فالحديث الأول إنه نتعلم رواه الإمام البخاري ومسلم متفق عليه طيب الحديث الثاني حديث من الذي مرة معنا؟ كذلك عور الخطاب ماذا فيه حديث جبريل المشهور الذي فيه أركان الإسلام والإيمان والإحسان رواه من؟ رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى أول بخاري مسلم الثاني حديث جبريل ليس له طريق إلا هذا. طريق الصحيح الوحيد هو الذي هذا الطريق الذي رواه الامام مسلم فقط رحمه الله تعالى رحمة واسعة فإذا الحديث الأول حديث عمر رواه البخاري مسلم حديث جيب المشهور جيبين رواه مسلم فقط كل مرة ننسى أن نراجع هذه ان شاء الله حتى إذا ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعلم الصحابي الذي رواه وكذلك تخريج الحديث من أي كتاب من الكتب الصحيحة ذكر هذا الحديث فالأول اتفق عليه الثاني روي من مسلم في هذه الليلة معنا الحديث الثالث والرابع بإذن الله عز وجل الحديث الثالث قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس هذا تأكيد لما سبق معنا في أي حديث ذكر هذا الحديث الثاني حديث جبريل أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام فذكر له هذه الأركان إلا في فرق يعني يعني ليس فرق كبير. قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج قال وصوم رمضان. صوم رمضان. فإذا هذا الحديث الثالث رواه عبد الله بن عمر. رضي الله عنهما وكذلك هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم بعكس حديث جبريل رواه فقط مسلم هذا رواه البخاري ومسلم فمعنا الحديث أن الاعمال بنيات رواه البخاري مسلم حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى رحمهم الله تعالى فهذا الحديث ونحن معنا شرح الشيخ العلامة صالح الفوزان الوالي صالح الفوزان حفظه الله تعالى شرحه الموسم الربانيه في شرح الأربعين النووية. فهذا الحديث كالحديث الذي قبله حديث عمر بن الخطاب في بيان أركان الإسلام. إلا أن هذا الحديث فيه زيادة وهي قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس. إحنا عرفناها أن بني على خمس كيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خمس أركان. عليه الصلاة والسلام وهنا قال بني الإسلام على خمس بني الإسلام على خمس وعبد الله بن عمر هذه كنيه كنيته رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن عمر اسم علم يعني الكنية كل الكنية كل ما صدر بأب أو بأم أو أخ أو خال أو ما أشبه ذلك نعم ف قال عن ابي عبد الرحمن او عبد عن عبد الله بن عمر رضي الله, عنهما رضي الله عنهما قال العلماء رحمه الله تعالى في هذا ان اذا كان الصحابي وابوه مسلمين فنقول رضي الله عنهما اذا كان الصحابي وابوه مسلمين فنقول ما تقول رضي الله عنه فاذا قلت عبد عن عبد الله بن عمر ما تقول رضي الله عنه تقول رضي الله عنهما لأن الصحابي وأبوه مسلمين عبد الله بن عمر وكلاهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا كان الصحابي مسلما وأبوه كافر فماذا نقول رضي الله عنه رضي الله عنه هكذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ففي حديث عمر قال, أخ في في حديث عمر قال أخبرني عن الإسلام قال الاسلام وان تشهد الا اله الا الله وان محمد رسول الله ان تشهد الا اله الله وان محمد رسول الله اخر الحديث فظاهر حديث عمر أن الإسلام هو هذه الاركان الخمسه فقط بينما هذا الحديث يدل على ان هذه الخمسه ليست هي كل الإسلام وانما بني الإسلام عليها بني الإسلام عليها فهي مبانيه وأركانه وإلا كما قلنا مرة معنا الكلام في هذا الإسلام كثير الأعمال الصالحة كلها من الإسلام واجبات ومستحبات كل طاعات ترك المعاصي هذه كلها من الإسلام كقوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هذه من الإسلام هذه من الإسلام فعد كف الأذى من الإسلام فالإسلام واسع كما يقول الشيخ صالح فوزان لكن هذه الخمسة هي دعائمه أركانه مبانيها العظام التي بني عليها فقول عبد الله بن عمر بني الاسلام من الذي بنى لما قال بني الاسلام من الذي بنى من الذي بنى الاسلام بني الاسلام يعني ابهب الفاعل من هو هو الله عز وجل سبحانه وتعالى إذا لانه معلوم شرعا ولذلك ابهم نحن نعلم من الذي بنى الاسلام هو الله عز وجل سبحانه وتعالى فلما قال بني الاسلام ابهم الفاعل فالفعل معروف عندنا شرعا وهو الله جل وعلا سبحانه وتعالى وهذا يعني موجود بكثره في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لأن لم يبين من هو الخالق لأنه معلوم لأنه معلوم فما علم شرعا فلذلك العلماء رحمه الله تعالى يعني قالوا لم يسمي فاعله لم يسمي فاعله فقال بني الإسلام على خمس الدعائم دعا دعائم الإسلام مباني أركان الإسلام بنيت على هذه الخمس هذه الأساسات البناء لا يبنى إلا على أركان فإذا كانت هذه الأركان غير موجودة فالبناء يسقط فكذلك الإسلام يبنى على هذه الأركان والا الإسلام كما قال الشيخ صلى كثير وكثير جدا لكن دعائمه وأساساته وأركانه هذه الخمس يبنى ثم الباقي يأتي بعد ذلك ثم الباقي يأتي بعد ذلك أول هذه الأركان مرة معنا احنا الكلام في هذا شهادة أن لا إله إلا الله قلنا معناها الاعتقاد واليقين مع النطق باللسان الاعتقاد واليقين مع النطق باللسان لأنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل وعبادة ما سوى باطله وشرك بالله سبحانه وتعالى قد سبق معنا كلام عن الشهادتين فالله عز وجل هو الإله الحق وما سواه فأولوهيته باطل قلنا في خبر يعني محذوف تقديره حق لا بد منه لما نقول لا إله إلا الله في الترجمة لا بد أن تترجم حق في الترجمة لا بد منها لكن إذا قلت لا إله إلا الله فالخبر موجود الذي يعلم اللغة فيعلم أن في خبر محذوف تقديره حق لكن في الترجمة ما في عنده هذه المسائل لابد إذا ترجمت بالانجليزي أو الفرنسي لابد تذكر حق لأن الترجمة بين للمعنى ما تقول له لا اله إلا الله هكذا بدون إضافة حق لماذا اخواني الكرام؟ قال العلماء لأن المعبودات كثيره جدا وهذه المعبودات باطلة لأن كذا قلت. إذا فسرنا معنى لا إله إلا الله كما نفسر بالترجمة قلنا لا إله أي لا معبود إلا الله هل هذا صحيح هل المعبودات كثيرة أم في إله فقط يعبد هل معبودات كثيرة جدا الله عز وجل سمها آلهة أو سمها معبودات فرأيتم اللات والعزى وما الثالثه الثالثة الأخرى لكن إذا قلنا الذي يعبد بحق من هو هو الله عز وجل سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل فإذا من الخطأ أن نقول لا معبود إلا الله وهذا نرى في كتب بعض الكتاب والأدباء ممن لا علم عندهم العلم الشرعي ليس له علم شرعي فيفسرون لا اله الا الله بها لا معبود إلا الله لا غير صحيح هذا خطأ فاحش وإنما لا معبود حق إلا الله الذي يعبد بحق هو الله جل وعلا لأن المعبودات الأخرى كثيرة لكنها باطلة فلا بد من اضافه هذا الأمر بحق حق مستحق على حسب المهم أنه لا بد نضيف هذا الأمر فلا بد من الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح لكل مره معنا قلنا لا اله الا الله لا ركنان ما هما النفي والاثبات لا اله نفي الا الله اثبات كذلك لها شروط كم من شرط لا شروط ما هما ما ما هي للشروط عفوًا ما هي للشروط علم يقين وصدقك مع محبة إخلاص والقبول لها وزيد تاملها الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل العلم واليقين والقبول ماذا قال الحكم العلم واليقين والقبول هذه إسم حتى تحفظوا يسل عليك لا حفظت البيت هذا حفظت الشروط لأن لا يدخل أحد الجنة إلا بالشروط وبمعرفة ضدها العلم واليقين والقبول والمحبة العلم واليقين والقبول والإنقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه ذكرى حفظ الحكم رحمه الله فهذه سبعة شروط وزيد ثامنها منهم من زاد الثامن الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل سبحانه وتعالى فإذا لا إله إلا الله لها ركنان نفي وإثبات لا تكون محقق لهذه الكلمة إلا إذا كفرت بما يعبد من دون الله وأثبت العبادة لله وحده سبحانه وتعالى محمد رسول الله فلا تكفي شهادة اللا إله إلا الله لا تكفي شهادة اللا إلها إلا الله فلا بد معها أن محمدا رسول الله أن يعني و فلا بد من اعتقاد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فمن أن لا اله إلى الله فإنه لا تنفعه حتى يصدق برسالة محمد عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر تصديقه فيما أخبر ولا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع أصول ثلاثة هذه أصول لا بد أن نبدأ بها فإذا هذه هذه الشروط الأربعة فيما يتعلق بالشهادة طاعة فيما أمر تصديقه فيما أخبر اجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قر معنا كل هذا إخواني الكرام فإذا لا بد من هذا فإذا قال أنا أشهد أن لا إله إلى الله ولكن لا أشهد أن محمدا رسول الله فيقال أنت كافر بالله عز وجل نقدت شهادتك أن لا إله إلا الله لأن الله أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام طيب لو كفر الانسان بمحمد هل كفر بكل الرسل لو قال انا محمد لكن اؤمن بعيسى هل هو مؤمن بعيسى ها غير مؤمن بعيسى اذن هو كافر بعيسى لو قال انا اؤمن أنا بمحمد لكن لا اؤمن بعيسى نقول الله انت لا تؤمن بمحمد لذلك لو كنت تؤمن بمحمد عليك ان تؤمن بعيسى كل الرسل لذلك الله عز وجل قال كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم, قوم, قوم لوط المرسلين كذبت عاد المرسلين كذبت ثمود المرسلين مع أنه رسول واحد لكن لماذا الله عز وجل ذكر أنه مع أنه كذبوا رسول واحد فذكر الله انهم كذبوا كل المرسلين لماذا لأنه لما كذبوا رسولهم كانهم كذبوا كل المرسلين ما نوح نوح اول رسول ارسله الله عز وجل الله عز وجل قال كذبت قوم نوح المرسلين مع انه رسول واحد لكن لما كذب نوح فكانهم كذبوا كل المرسلين وهذا هذا يقال لكل من كذب بمحمد او كذب باحد من الانبياء فنحن نؤمن بكل هؤلاء الانبياء اقام الصلاه قال إقام الصلاه لم يقل وأن تصلي لأن ليس المقصود وجود الصلاة إنما المقصود أن تقام الصلاة على حقيقتها الله عز وجل وأقيم الصلاة وأتو وأقيم الصلاة في عدد كثير من الآيات الله أمر بإقامتها ليس فقط تصلي اقامتها قال العلماء أي أن تقيم الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها مع إخلاصها لله عز وجل فلا بد من هذا اما من اتى بصوره الصلاه من الركوع والسجود من غير طمأنينة أو بإخراجها عن وقتها بغير عذر أو ترك الصلاه مع الجماعه فهذا لم يقيم الصلاه طيب الصلاه متى فرضت الصلاه عليه من يعرف متى فرضت الصلاه ها هو شيء واحد جاب الجوال <تصفيق> جزاك الله احسنت العاشره بعد بعثته عليه الصلاه والسلام بعد البعث السنه العاشره اي ليله هذه ماذا نسمي ليله ها ليله الاسراء والمعراج ليله الاسراء فرضت الصلاه في السنه العاشره نحن نصلي علينا علمتك فرضت الصلاة, الصلاه الصلاه فرضت على النبي عليه السلام في السنه العاشره صلى الله عليه وسلم امر الله عز وجل نبيه بالصلاه وامر امته بالصلاه فرضت علينا على علي لكن قال العلماء لم تكونك. كمثل هذه الهيئة التي نصليها الآن كانت ركعتين ركعتين ركعتين حتى هاجر النبي عليه الصلاة بعد ذلك رخص الله جل وعلا في الركعتين للمسافر سبحانه وتعالى وبقيت صلاة الفجر للمسافر ركعتين ركعتين يصلي أما المقيم فليصلي أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات لأن المغرب وتر النهار وتر النهار وهنا ويتر بالليل ويتر بالنهار ويتر الليل هو الويتر الذي نصلي ثلاث خمسة سبعة تسعة احد عشر ويتر النهار ما هو صلاة المغرب هذه ويتر النهار فهكذا شريعة الصلاة ثم بعد, يعني بعد هجرة النبي عليه الصلاة تغيرت الصلاة قريبا إلى ثلاث أحوال كالصيام الصيام كذلك تغير إلى ثلاث أحوال سيتم معنا إن شاء الله تعالى الصيام في بابه بإذن الله عز وجل فاذا هذه الصلاة إخوان الكرام فرضت على النبي عز في السنة العاشرة صلى الله عليه وسلم من بعثته في السنة العاشرة من بعثته ليلة الإسراء والمعراج, ليلة الإسراء والمعراج هذا الذي ينبغي أن نتدبر في هذه الليلة أن أعظم شيء فرضه الله عز وجل والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم بعد الشهادة لكن الناس تركوا الصلاه وتركوا العمل بالصلاه واحتفلوا بالاسراء والمعراج فأين هم من الصلاه يضيعون الصلاه ولا يصلون في اوقاته يقول انتم ما تحبون النبي عليه الصلاه طب تضيع للصلاة الفائدة من الاسراء والمعراج اعظم شيء يعني أن الله فرض على نبيه الصلاه في هذه في في, في هذه القصه التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم فاذا الصلاة قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا موقوتا نعم فلا يقبل, الصلاة لا يقبل الله عز وجل الصلاة في غير هذا الوقت الذي حدده لها سبحانه وتعالى فلابد أن تصلي الصلاة في وقتها نعم قال إن قال يعني فإذا خرجت عن وقتها لم تصلي كما أمرك الله إنما صليت على حسب هواك إلا أن تكون معذورا بنوم غلبك أو نسيان طرأ عليك أو كنت ممن يباح له الجمع وأردت ان تجمع الظهر مع العصر المغرب مع العشاء هذه الأحوال لا بأس بها تكون صلاتك صحيحة لأنك معذور فلا بد أن يكون هناك دليل شرعي ليس المسألة هوى تجمع كما تريد وتخرج الصلاة عن وقتك كما تريد لا المسألة شرع شرع لا بد أن يكون هناك عذر من الأعذار قال أما من ترك الجماعه لغير عذر أو أخر الصلاة عن وقتها لغير عذر فإنه يكون مضيعا للصلاة وليس المراد بتضييع الصلاة تركها إنما المراد بتضييعها تضيع الوقت فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة أضاعوا الصلاة الله عز وجل فويل للمصلين يصلونهم لكنهم يخرجون الصلاة عن وقتها كما قال العلماء رحمهم الله تعالى قال وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة الزكاة قرينة الصلاة حق واجب في أموال الاغنياء للفقراء قال تعالى وفي اموالهم حق للسائل والمحروم فهي فرض وليس التبرع كما يظن بعض الناس انه يتبرع بماله او يتبرع بما يريد لا هناك قدر معلوم من مالك لابد ان يعطى للمستحقين لابد لان هذا ليس لك تؤجر عليه نعم الله عز وجل اعطاك هذا المال يبتليك ليرى ما انت فاعل وجعل في هذا المال زكاه صدقه صدقه هذه الصدقه خير لك يا عبد الله خير لك أمرك الله عز وجل بما هو خير لك من مالك سبحانه وتعالى لان بعض الناس قد يغلب عليه البخل والشح فالله عز وجل امرنا بالزكاه لمن دخل في الشروط شروط الزكاه لمن بلغ ماله النصاب ودار عليه الحول كما تعلمون متى فرضت الصلاه الزكاه متى فرضت على النبي عليه الصلاه الصلاه علي... يعني النبي صلى الله عليه وسلم اول شيء بدا به ما هو في بكر قبل الصلاه والزكاه اه توحيد التوحيد بدا بتوحيد في السنه العاشره فرضت الصلاه شوف كل هذه السنين كان النبي يدعو الى كلمه لا اله الا الله ما قالوا صلوا صوموا زكوا لي... لي... لنعلم عظمه التوحيد السنه العاشره فرضت الصلاه متى فرضت الزكاة؟ يعني الزكاة ستكون بعد بعد الهجرة اختلف العلماء قالوا انها فرضت في العهد المكي لكن المقادير وتفاصيل الزكاة قالوا في السنة الثانية على قولين للعلماء ومنهم قال بل السنة الثانية فرضت على النبي عليه الصلاة بهذه التفاصيل الشيخ عثيمين يقول وعدد من العلماء رحمه الله تعالى يقول انها فرضت قبل في عهد المكي ثم تفاصيل الزكاه في السنه الثانيه كالصيام انا قلت لكم الان خرجت مني الله المستعان طيب ها قلنا في اي في اي سنه فرضت الزكاه السنه الثانيه بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في السنه الثانيه ف ركن أركان الإسلام فالذي يصلي ولا يزكي قد ترك ركن أركان الإسلام فإن كان جاحدا بوجوب الزكاة فهو كافر الله العظيم دجحد الصلاة والزكاة ويركن أركان الإسلام هذا كافر بالإجماع ما في خلاف دجحد الوجوب قال غير واجبة الصلاة غير فرض علينا في في, في الإسلام الزكاة ليست بواجب وليس فريدة وما نخرج المال اصلا ما في شيء واجب إذا جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة يكفر نسال الله لنا ولكم العافية نعم ولذلك قاتل أبو بكر الصديق الذين منعوا الزكاة لانهم منعوا حقا واجبا عليهم لغيرهم فالزكاة إذن شأنه عظيم قال وصوم رمضان صوم رمضان إن الركن الرابع و... يعني هنا هو قدم يعني في لأنه في حديث آخر أنه قدم الصوم على حديث عبد الله بن عمر في كذلك في الصحيح أنه قدم الصوم على الزكاة هنا قدم الحج على قدم الحج على على الصيام حديث عبد الله بن عمر قدم الحج على الصيام وسيتم معنى الكلام في هذا يعني من كلام العلماء رحمه الله تعالى الشيخ صالح مزق قال وصوم رمضان إذا ذكر يعني رجع إلى حديث جبريل لأنه هو الأساس فصوم رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام فمن كان يستطيع الصيام أداء فإنه يجب عليه ومن كان له عذر شرعي فإنه يفطر ويقضي بقول تعالى فمن شهد منكم الشهرة فليصوم مرة معنا في أصول الثلاثة ذكرنا شروط الصيام من يجب عليه من الله يجب عليه إلى غير ذلك والذي له عذر كالمريض الذي لا يستطيع الصوم أو المسافر مسافة قصر فإنه يفطر من رمضان بقدر الحاجة ثم يقضي من أيام أخرى يسير ورخصة من الله عز وجل سبحانه وتعالى متى فرض الصيام؟ بتنسيكم شوي ها ها ثانية تانية ولا ثالثة ثانية لهجرة والزكاة اذا الزكاة ورمضان في نفس السنة في نفس السنة طيب ها إيه يعني المهم في في, في رمضان في في شوال فرد في شوال ثم صام الناس رمضان الزكاه في في نفس السنه لكن متى الله اعلم لكن الغالب سيكون تكون الزكاه قبل الغالب والله اعلم لانه يعني قبل قبل قبل الصيام فاذا لابد من صوم رمضان اما اداءا واما قضاء لاهل الاعذار فلا يجوز ترك الصيام بحال من الاحوال قال وحج بيت الله الحرام فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وهو لا يجب على المسلم إلا مرة واحدة في العمر إلا مرة واحدة في العمر والحج لغتنا القصد وشرعا هو قصد البيت الحرام لأداء العبادة من طواف وسعي ووقوف بعرف مستلف بميناء ورمي للجمار فهذا الحج ركن أركان الإسلام قلنا في الأصول الثلاثة أن الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع الى أي سبيل قالوا بدنية ومالية على خلاف بين العلماء منهم من يراها بدنية محضة ومنهم قال لا بل بدنية ومالية وهذا الصحيح هذا الصحيح أن الحج عبادة مالية وبدنية لأن الاستطاع لا تكون إلا بهذين الاثنين ليست كباقي العبادات لابد أن يكون مع إن الذي ربما مستطيع ببدنه ما غير مستطيع ببانه ما يستطيع أن يحج الآن فقالوا فهي عباده ماليه وبدنية ولا بد من الاستطاع والمراه تزيد شرطا اخر وهو وجود المحرم معه لا بد من وجود المحرم لا بد من وجود المحرم كما قلنا اما الذي تحرم عليه المراه اما بنسب او بسبب قد مر معنا الكلام هذا في الأصول الثلاثه لعلنا نراجعه ان شاء الله غدا باذن الله عز وجل متى فرض الحج ها هذه انا حفظتها في السنه التاسعه ومنهم من قال يعني في السنه الثامنه منهم من اهل العلم الصحيح والله اعلم انه في السنه التاسعه فرض الحج متى حج النبي عليه الصلاه والسلام ها السنه العاشرة لم يحج ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله متى فتحت مكه في السنه الثامنه ولذلك من قال فرض الحج في السنه الثامنه لكن أصطعينا فرضا في السنة التاسع لأن النبي أمر الصحابة بـ بـ بالحج وهو لم يحج لاسباب عديدة ذكرها العلماء ومنها أنه أمر, أمر أن ينادي مناد أن لا يحج بعد هذا العام مشرك أو عريان كان يطوفون عريانين صلى الله عليه وسلم ويشركون بالأعزب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف ولذلك هذه من الأسباب وذكروا أسباب عديدة العلماء لأن النبي لم يحج في السنة التاسع ذكروا أسباب كلها اسباب يعني تبين المصلحه في عدم حج النبي عليه السلام والسلام في اليوم العام التاسع صلى الله عليه وسلم فاذا هذه اركان الإسلام هذه اركان الاسلام فاذا الشهادتان نطق باللسان واعتقاد بالجنان طيب الصلاه عمل مالي بدني أي اي يدخل في أي عمل من الاعمال ها عمل بدني يشتمل على قول وفعل هذه الصلاه الصلاه عمل بدني يشمل على قول وفعل طيب الزكاة عباده بدنيه ولا عباده ماليه الصلاه عباده بدنيه محضه الصلاه عباده بدنيه محضه قد يدخل في شيء من المال لكن ليس له علاقه بهذه العباده كما قال العلماء يعني الآن لو إنسان اراد ان يتوضا ليصلي وما وجد ما وجد ما وفي ناس يبيعون الماء، ثم اشترى هذا المال ليصدى وليصلي فلنقول أن هذا المال يدخل في الصلاة لا هي عبادة بدنية محضر. ليس المال هذا ليس له علاقة بالصلاة كذلك لا بد من ستر العورة في الشريطة ملابس تصلي فهذا كذلك ليس له علاقة بالعبادة ولو كان من شروطها لكن الصلاة قالوا عبادة بدنية محضر لا علاقة للمال بالصلاة الزكاه عباده ماليه عباده ماليه محضة لا بدنية لا بدنيه نعم ولو كان الانسان قد يعني يكون في شيء من من العمل بالبدن او التعب قد يمشي الإنسان ليصرف هذا المال الفقير قد يسافر الى غير ذلك هذا عمل بدني لكن ليس له علاقه بالزكاه قد ربما يستاجر سياره الى غير ذلك المهم ان هذا أمر خارج عن هذه العباده كالصلاه كما قلنا صوم رمضان ها بدنية لكنه من نوع اخر الصلاه بدنيه تشمل على قول وفعل الصيام كذلك بدني لكن من نوع اخر لان الصيام قلنا الصلاه بدنيه لكنها قول وفعل الصيام كذلك عباده بدنيه لكن تشمل على ماذا على كف وترك على كف وترك على كف وطر لأن الإنسان احيانا اخواني الكرام قد يسهل قد يسهل على الإنسان الفعل بعض الإخوة يسهل عليه أن يفعل تقول افعل يفعل تصدق يتصدق صلي يصلي لكن يصعب عليه أن يترك يصعب عليه أن يترك لذلك كانت هذه العبادات كلها كل عبادة تناسب الأخرى كل عبادة تسد شيء من, من, من هذا الخلل الذي قد يكون عند الناس قد يكون عند الناس سبحان الله ما من شيء إلا وأمرنا الله جل وعلا به والحج قلنا نوع عبادة بدنية ومالية وسبحان الله كل شوف هذه العبادات منها ما يدخل كما قال العلماء في بذل المحبوب ومنها ما يدخل في الكف عن المحبوب ومنها ما يدخل في اجهاد البدل وكل هذا امتحان واختبار لنا اجمعين يعني من اللي يدخل في بذل المحبوب ما هو الشيء المحبوب الى الناس المال وهذا يدخل في أي عباده الذكاء المال محبوب إلى الناس فبذل المحبوب بذل المحبوب كما قال الله عز وجل عن وإنه لحب الخير لشديد وتحبون المال حبا جما والكف عن المحبوب هذا يدخل في صيام سيدك الله خير قال الله عز وجل يد في الحديث قدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجليه فكل هذه الأمور اخواني الكرام إذا لا بد من من رعايته, من رعايته فالإنسان إذا, إذا لم يرعي هذه المسائل وهذه الأركان فنسى الله السلام قد يكون الأمر خطير فالحاصل أن هذا الحديث مكمل لحديث عمر ومبين له لذلك ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعده نعم يعني العلماء رحمه الله تعالى يعني ذكروا فيما يتعلق بتقديم هنا الحج يعني تقدم الحج على الصوم تقديم الحج على الصوم وقالوا هذا فقط من باب الترتيب من باب ترتيب ذكري قد يقدم الصوم على الحج وقد يقدم الحج على الصوم وبعض المقلبة المرجع على الحديث الحديث جبريل هو الأساس وأن الصوم هو الركن الرابع ولا إشكال, لا إشكال المهم أن سواء الحج والصوم فهذه أركان من أركان الإسلام الخمسة ثم الحديث الرابع حديث الرابع حديث عظيم قال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 يعني عندنا عندكم الملك هي في يرسل إليه الملك في إليه تضيفون إليه ج يرسلوا الملك لكن الصحيح ثم يرسل إليه الملك تضيفون هذه إليه ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح هذه أكثر النسخ فيها إليه ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح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 بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنه فيدخلها عافانا الله واياكم وهذا الحديث إذن حديث حديث من حديث ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود نحفظ كذلك الكنية حتى يعني نعرف من هو هذا الصحابي الذي ذكر ذكروا في هذا الحديث فهذا حديث ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وقال حدثنا يعني العلم قل حدثنا أو أخبرنا قيل بمعنى واحد تجد هذا عند المحدثين وبعض المحدثين قد يفرقون ما بين حدثنا وأخبرنا قد يفرقون وهذا عند المتأخرين أما المتقدمين لا يفرقون بين حدثنا وأخبرنا كما هو مذكور في مصطلح الحديث قال قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه فالصادق الجمل هذه الصادق المصدوق قيل أن أنها مؤكدة مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم لما قال يعني قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصادق المصدوق مؤكد لقوله رسول الله مؤكد لأن من اعترف برسالة محمد عليه الصلاة والسلام فقد اعترف بأنه صادق ومصدوق فقد اعترف بأنه صادق ومصدوق فقال قوله وهو الصادق أي الصادق فيما أخبر فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام الصادق فيما أخبر المصدوق فيما أخبر به فيما أخبر به فهو صادق فيما أخبر مصدوق فيما أخبر به فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم نعم فهذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابه أجمعين فهو صادق فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام، ومصدوق فيما أوحي إليه ولمذلك من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى وهذه الجملة وهو الصادق المصدوق ذكرها عبد الله المسعود هنا تقديما بين يدي ما سيحدث به أو بي تقديما بين يدي ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمر يتعلق بماذا؟ يتعلق بأمر غيبي أمر غيبي يخفى على الناس لذلك ذكر هذا قدم ذكر الصالق المصدوق لماذا؟ لأنه أمر غيب يخفى على الناس يخفى على و ذلك ليس هناك الطب المتقدم كما في زمن هذا سيخبر عن أمر الآن يعني مع تقدم الطب وغير ذلك يعرفونه في مدة معينة بعد نفخ الروح وإكتمال مثلا الجنين وغير ذلك قد يعرفون يعرفون أمور الآن بهذه الأجهزة الموجودة لكن في زمن ما كانت أجهزة هذه. فالنبي عليه والسلام يبين لهم كيف يخلق الجنين في بطن أمه وما تتنفق في الروح وكيف يكون في, في الأربعين الأولى والأربعين الثانية والأربعين الثالثه الله أكبر هذا يدل على أنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى عليه الصلاه والسلام يعني هذا أمر اولا قد يعلمه الطب الآن قد يعلمه الطب لكن بعدها يعني قد يعلم الطب الآن أنه في جنين بالوسائل لكن هناك أمر في هذا الحديث فوق الطب ما هو الشقي وسعيد والرزق والعمل كل هذه فوق الطب ما يستطيع لها الطب هذه ما هي فوق الطب يعني الطب قد يعلم هذه الأمور ومع هذا قد تخفى أمور لكن هناك أمور فوق علم الطب وهي كتابة الرزق والأجل والعمل الشقي أو سعيل هذه فوق علم الطب ما يستطيع أحد ولذلك من فقه عبد الله بن مسعود أنه أتى بهذه الجمله المؤكدة لخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه يجمع لأن المولود يتكون من الماءين ماء الرجل وماء المرأة ماء الرجل وماء المرأة رجل له ماء والمرأة لها ماء من من رأى الماء عليه يغتسل سواء الرجل ومرأة ومن الخطأ أن أن بعض الناس يظن أن المرأة ليس ما يخرج منها ماء لا لما سألت, لما سألت الصحابية النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أعلى المرأة غسل إن هي رأة الماء قال نعم قال نعم عليه الصلاة والسلام فغطت وقال أو تحتلم المرأة يا رسول الله فالنبي سنبين لها نعم أن المرأة تحتلم وقد يخرج منها المني الخاص بالنساء وهو يختلف عن منية الرجل عن ماء الرجل ماء المرأة يختلف عن ماء الرجل فالمرأة إذا خرج من هذا الماء فيجب عليها الغسل يجب عليها الغسل لذلك المولود يتكون من الماءين ماء الرجل وماء المرأة قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة امشاج أمشاج يعني مختلطة ويقول جل وعلا يخرج من بين الصلب والترائب أي صلب الرجل وترائب المرأة فالمولود يخلق من المائين يعني يخلق من المائين الماء المتفرع يجمع سبحان الله ماء الرجل وما المرأة يجمع ويتوري ذلك الشبه يأتي لأحدهما إذا على ماء أحدهما الآخر إذا على ماء المرأة ماء الرجل جاء الولد شبيه للمرأة وإذا على ماء الرجل ماء المرأة جاء الولد شبيه للرجل وهذا كله يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى نعم قال يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفه نطفة يعني نقطة مني نقطة مني فهذه نطفه يعني قطرة قطرة من من قطرة من, مني قطرة من, مني من ماء مهين الله عز وجل ماء مهين خلقنا الله عز وجل قال خلقكم مما تعلمون يعني شيء مهين حتى الله عز وجل سبحانه وتعالى ما ذكره سبحانه وتعالى هذا من, من هذا خلق الإنسان ثم هذا الإنسان بعدما يخلق كذا يتكبر على الله عز وجل سبحان الله انه خلق من ماء مهين فالله عز وجل يعني خلق الإنسان في الأربعين يوما نطفة. يكون نطفه قال ثم يكون علقة مثل ذلك هذا يتحول المني إلى دم هذه العلقه في مدة أربعين يوما هذه كم؟ ثمانون يوما قال ثم يكون مضغة ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني أربعين يوما أخرى يتحول من الدم إلى المضغة يعني قطعة لحم في مدة أربعين يوما ثالثة كم عندنا مجموع مئة وعشرون يوما أربعين مئة وعشرين يوما في طور في طور المضغة تخلق أعضاؤه ويتبين أنه جنين في هذا الطور الطور الثالث في الطور الثالث قال ثم يرسل إليه الملك شو سبحان الله يعني كيف هذه المضغة تتطور شيئا فشيئا فسبحان الخالق جل وعلا الذي خلق الإنسان خلق الإنسان فمجموع هذا مئة وعشرين يوم يعني أربعة أشهر أربعة أشهر مجموع خلق الإنسان في بطن أمه حتى يتكون ويظهر ثم قال يرسل الملك يعني ثم في الأربعين الرابعة تمام أربعة أشهر أي مئة وعشرين يوما يرسل اليه يرسل إليه الملك هذا الملك هو الملك الموكل بالاجنه فمره معنا الملائكه بحديث جبريل الملائكه خلقهم الله عز وجل من نور لهم اعمال خاصه الملائكه لهم اعمال خاصه اعظمهم وافضلهم جبريل عليه السلام لماذا جبريل هو أفضلهم لما جبريل هو افضل الملائكه لانه موكل باشرف شيء وهو الوحي اعظم شيء موكل باشرف شيء وأعظم شيء وهو الوحي ولذلك كان افضلهم هو جبريل عليه السلام جبريل وهناك ملائكة يعني كلفهم الله عز وجل بأمور والملائكة لا تعد ولا تحصى يقول صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور كما أن لأهل الأرض بيت فلأهل السماء بيت وهو البيت المعمور أقسم الله عز وجل به في, في الصحيح قال يدخله كل, كل يوم سبعون الف ملك لا يعودون إليه أبدا يعني كم عددهم لا يعد ولا يعصى صور يوميا سبعون ألف ملك يدخلون إليه كما في الحديث الطويل تعرفون لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وكل سماك يجد نبي من الأنبياء فلما وصل إلى السماء السابعة وجد عليه الصلاه والسلام البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه الله أكبر. في ملائكه تحضر الدروس السياحون الطوافون يحضرون مجالس الذكر ويجلسون إذا وجدوها ويقول للإخوانهم هلموا هلموا الله أكبر ويستغفرون لأهل هذه المجالس ويذكرونهم عند الله عز وجل سبحانه وتعالى والله عز وجل يغفر لهذه المجالس ويسألون وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى هذا الحديث حديث عظيم في, في هذا الباب الذي ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام المهم من الملائكة من هو موكل بالأجنة وكله الله عز وجل بالأجنة فيدخل في بطن الأم وهي لا لا لم ترى شيء ولم تعلم بشيء سبحان الله كملك الموت يأتي ما يطرق باب ما يعلم أحد الرجل بين إخوانه بين أحبائه معهم فاذا به الروح تخرج وأنت ما ترى شيء سبحان الله الله أكبر هذا عالم آخر عالم آخر إخواني الكرام يدل على عظمة الخالق جل وعلا ما نرى شيء الأنبياء كانوا يرون يعني النبينا رأى جبري ويأتي ملك الموت يستأذن أما نحن نرى ما يستأذن إذا اليوم تعدى تعدان لغيرنا فغدا يتعدى غيرنا إلينا هذا هو حال هذه الدنيا إخواني الكرام ما في أحد يدوم اليوم نحن جالسين غدا نموت وندفن وننسى ما حد ربما ما يذكرنا أحد قل رب ننسى نسأل الله العفو لكن الذي يبقى معك هو العمل الصالح يعني الناس إذا دفنوك ينسوك بعد عام ما في أحد ربما يذكرك إلا قليل جدا. شوفنا إحنا كم من الناس دفننا وكم من أقاربنا وكم من أجد يعني الناس ربما جد أب أم ربما الإنسان يذكر هؤلاء ذكر قليل جدا. كذلك أنت غدا ستموت وتنسى لكن الذي ينفعك هو عملك الصالح. فلذلك ركز على العمل الصالح في هذه الدنيا. ركز على عمل لا ينفعك أحد لا ينفعك أحد إلا ما قدمت في هذه الدنيا من العمل الصالح. مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثه فحرس على ان تكون ممن لا ينقطع عملهم بعد بعد الموت احرص على الخير استعن بالله عز وجل ولا تعجز نعم قال ثم ينفخ فيه الروح الروح متى ينفخ ف 100 ها 4 اشهر يوم الروح التي يتحرك بها روح الحياه حياه البشر وقد يعني عجز البشر أن يعلموا حقيقة هذه الروح فهي سر من أسرار الله عز وجل قال الله تعالى كما في سوره الإسراء وهذه الصورة نزلت مع سورة الكهف حمك الله نزلت مع سورة الكهف لما ذهب كفار قريش يسالون ذهبوا إلى اليهود لأنهم أهل كتاب فأرادوا أن يعرفوا إن هو رسول حق أم لا أم كذاب فقالوا يسألوه ثلاث أسئلة عن هذا الرجل الذي طاف مشارق الأرض ومغاربها واسألوه عن الفتيه الذين اول الكهف واسألوه عن الروح فنزلت سورة الكهف فيها خبر ذي القرنين وكذلك أصحاب الكهف وقبلها في آخر او آخر سورة الإسراء نزل قول الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما اوتيتم من العلم إلا قليلا فلا أحد يعلم حقيقة هذه الروح سبحان الله وهي بين جنبيك وإنما هو شيء يأتي به الملك مخلوق فينفخ فيه فينفخه في هذا الجنين فمباشر يتحرك ويحيا بإذن الله عز وجل سبحانه وتعالى فإذا جاء الموت خرجت هذه الروح رجعت إلى مولاها سبحانه وتعالى فيهمد فيه الجسم ويصير جثة هامدة فما دامت الروح في الإنسان فهو حي وإذا خرجت فهذا على قسمين قال الشيخ صالح فوزان اما ان تخرج بالنوم هذه ما نسميه وفاه صغرى وفاه صغرى واما ان تخرج بالموت وهي, وهي الوفاه الكبرى كما قال الله عز وجل هو الذي توفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم في هذا النوم الوفاه الصغرى اما الوفاه الكبرى قال الله عز وجل توفته رسلنا هذه الوفاه الكبرى يعني رسلنا مع أن ملك الموت هو الذي يخرج الروح لكن معه أعوان, معه أعوان فإذا خرجها ملك الموت هؤلاء الذين معه مباشرة يمسكونها فإذا كانت صالحة فإنهم يعتنون بها ويطيبونها وغير ذلك ويجهزونها ويحملونها إلى فوق سبحان الله منعمه مكرمة بعد ذلك ترجع إلى قبرها والله عز وجل يقول اكتبوا كتاب عبد في عليين ويسأل أسئلة الثلاث فيجيب أما الكافر فلا يتجاوز السماء الأولى نسأل الله العفو لا يتجاوزونها لا يدخلون أبدا لا يدخلوا يتجاوز السماء الأولى نسأل الله أن يجعلنا واياكم من الذين ينعمون بدخول الجنة قال ينفخ فيه الروح وهذا من ايات الله عز وجل وهذا كما في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين هذا آدم عليه السلام قال ثم جعله نطفة في قرار مكين هذه الأربعون الأولى ثم خلقنا النطفة علقة يعني دما فخلقنا العلقة مضغة يعني قطعة, قطعة لحم فخلقنا المضغة عظاما فكسونا, فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين قال الله عز وجل وقد خلقكم أطوار كما في صورة نوح هذه الأطوار التي تأتي على الجنين في بطن أمه طور النطفة طور العلقة طور المضغة طور العظام واللحم ثم يكون إنسان هذا خلق الإنسان هذا السند الإنسان وقبل ذلك أين كان قبل ذلك أين كان الإنسان كان في العدم غير موجود الله لم يكن شيئا مذكور هل أتى على الإستان حينما لم يكن شيئا مذكور شوف الآن أوجدك الله ثم بعد ذلك ستذهب وتترك هذه الدنيا وهذا من عجائب قدرة الله جل وعلا قال الله عز وجل يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث النطفة والعلقه والمضغه عفوا ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيئة هذه الجنين يكون في هذه الظلمات الثلاث أما الأطوار فهي الأطوار الثلاث التي ذكرنا طور النطفة والعلقة والمضغة أما الظلمات الثلاث ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيئة المشيئ. ومع هذا شوف الله عز وجل الإنسان كان في بطن أمه يرزقه الله سبحانه وتعالى ويغذيه ويطعمه والأم تتقلب يمينا وشمال وهي لا تدري شيء ما تفتح البطن وتعطيه الأكل كل يا ولدي هكي يا ولدي أخف عليه ما تدري عن ذلك بشيء والله يطعمه ويغذيه سبحانه وتعالى ويصله الطعام والشراب كل شيء تصله يصل ما يحتاج ثم إذا ولد هذا الإنسان يبدو والله الأولاد وخاف من الرزق ويقع في المحرمات وفي ماء ها تحرم الله عز وجل. الله الاولاد والرزق وكذا الدنيا. من الذي أطعمك وانت في بطن امك من الذي رزقك وأنت لم تكن لم تكن موجود في هذه الدنيا اليس الله عز وجل اتخشى الرزق والله اطعمك في هذه الأطوار الثلاث وفي هذه الظلمه الثلاث سبحان الله عجيب حال الإنسان الله عز وجل يعتني بك ويربيك وانت في بطن أمك الا يتركك الله عز وجل بعد ذلك وتخرج والله يهيئ لك الحليب في ثدي الأم وبعد ذلك تخرج الأسنان تبدأ تأكل وتمشي تستطيع أن تأكل لوحدك وغير ذلك ثم هذا الإنسان يصل درجه يقول الله ما نستطيع الأولاد الرزق كذا وكذا سبحان الله فهذا من عجائب الإنسان ومن عجائب صد صدود الإنسان وبعده عن, عن عن دين الله عز وجل الله عز وجل سبحانه وتقال ظلوم كفور جهول الإنسان حال الإنسان يعني شدة الظلم وشدة الكفر وشدة الجهل ف... فلذلك الله عز وجل بين هذه الحقيقة سبحانه وتعالى قال ويؤمر بأربع كلمات بعد نفخ الروح هذا ال... يؤمر الملك الملك بكتب أربع كلمات هذه كتابة خاصة بهذا الجنين وهنا كتابة عامة لجميع الخلق وهذه الكتابة العامة في اللوح المحفوظ هذه الكتابة كتابة خاصة أما ها يعني خاصة لكل جنيف وهذه الكتاب الخاصة منقولة من قول من الكتاب العامة التي هي اللوحة المحفوظ هي اللوحة المحفوظ وليست كتابة جديد كل شيء كتب في اللوحة المحفوظ خمسين ألف سنة قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض أول ما خلق الله عز وجل ماذا خلق القلم فقال له أكتب قال ما أكتب, اكتب مقادير كل شيء وذلك خمسين ألف سنة قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض هو كل شيء مكتوب لذلك قلنا ان مراتب القدر ما هي مراتب القدر لا مراتب القدر مراتب القدر الايمان بالقدر ما هي مراتب اربع قلنا اولا لا لا مراتب القدر الاربعه هذه اذا كنت لم تؤمن بهذه الاربعه فانت لا تؤمن بالقدر وكذلك اذا كنت اؤمن بهذه الاربعه التي هي مراتب القدر فانك ما تتسخط ابدا تعلم أن الأمر بيد الله عز وجل قلنا اول شيء هو العلم مرتبه القدره العلم ما هو العلم ان الله علم كل شيء سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون علم الله عز وجل كل شيء ثم المرتبة الثانية لما علم الله الله سبحانه وتعالى علمه هذا ماذا قال القلم اكتب اذا هذه المرتبة الثانيه ما هي الكتابة مرتبة الكتاب ثم المرتبة الثالثة الإرادة والمشيئة ثم المرتبة الرابعة الخلق بعد ذلك خلق الله سبحانه وتعالى الخلق جل وعلا فهذه مراتب القدر هذه لا بد من معرفة هذه المراتب هذه تمر عليك تمر من مسائل عقيدة المهمة جدا مراتب القدر العلم والكتابة والمشيئة والخلق أن الله عز وجل شاء وأراد سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك خلق الله عز وجل أراد وشاء سبحانه وتعالى أن يخلق الخلق بعدما علم الله عز وجل سبحانه وتعالى ما سيكون وما كان ومن لم يكن لو كان علم الله كل شيء إن الله بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافيه سبحانه وتعالى ثم كتب جل وعلا مقادير كل شيء ثم أراد الله عز وجل شاء ثم خلق الله سبحانه وتعالى فما في لأن هذا يرد إذا علمنا هذه المراتب هذا يرد على المعتزلة ويرد على الجهمية ويرد كذلك على الجبرية ويرد كل على هذه الطوائف إذا آمنا بهذه المراتب لأن الخلل في هذه المراتب وإن شاء الله سيتمعنا في كتب العقيدة بإذن الله عز وجل ذكر هذه المراتب إن شاء الله تعالى هذه الكتاب الملك يكتب هذه أربع كلمات ماذا قلنا كتاب عام ولا كتابة خاصة كتابة خاصة أما الكتاب العام أين هي في اللوح المحفوظ في اللوح المحفوظ قال بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فلا يخرج الرزق عن كتاب ما تحملهم ما تحملهم أبدا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي يعني جبريل أن نفس لن تموت حتى تستكمل رزقها واجلها قال فأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بالحرام إن الله طيب لا يقبل إلا طيب فلا تذهب إلى الحرام وتقول والله كذا والرزق الرزق مكتوب لا ما عند الله لا ينال بالحرام ولو, ولو أخذته بالحرام فانه وبال عليك وبان عليك الله السلام هذا مفسد للأبدان محق للبركة سحت، إلى غير ذلك أما الرزق الذي يبارك لك الله عز وجل فيه هو الرزق الطيب الحلال الذي أمرنا الله عز وجل به سبحانه وتعالى إن الرزق الحرام وبال على صاحبه والرزق الحلال يكون مبارك على صاحبه فكل هذا اخواني الكرام لا يخرج الرزق عن هذا الكتاب فليس للإنسان إلا ما كتب له ولا أخذ من العمر في الدنيا إلا ما كتب له من العمر ولا يعمل شيئا من خير أو شر إلا بموجب ما كتب عليه وهو ميسر له فلا يكون شقيا أو سعيدا إلا بحسب ما كتب له في اللوح المحفوظ وفي بطن أمه هذا قلم القضاء والقدر يجري على العباد والله جل وعلا قدر لكل أحد من الشقاء والسعادة ما يكون العبد سببا فيه الله عز وجل أعطك إرادة وما تشاءون إلا أن يشاء فاثبت للعبد مشيئة وإرادة وإن العبد ان فعل الخير يسره الله عز وجل إن فعل الشر يسره الله جل وعلي له سبحانه وتعالى قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعسرى نسأل الله السلام ف... فالقدر من عند الله والسبب من عند العبد لما نقول نحن الله كتب مقادير العباد سبحانه وتعالى في اللوح هذا ليس معنى ان الله اجبرك اجبرك على ان تفعل المعاصي والكبائر والذنوب والكفريات لا الله كتب ما سبحانه وتعالى لأن علم الله عز وجل سبق علم الله ما ستفعل فكتب الله عز وجل هذا العلم سبحانه وتعالى علم الله انت ما مدى ستفعل مدى ستختار مدى اي طريق ستتبع فكتب الله عز وجل هذا لكن الله ما اجبرك على المعاصي والكبائر هذه اعوذ بالله بل الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب لما في الخير للعباد لكن الله عز وجل عالم سبق في علمه سبحانه وتعالى أنك ستختار هذا الطريق وستختار هذا الطريق ما في أحد ياتي ويقول لك لا أنا مجبور كل شيء مكتوب وإذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا عليه الصلاة والسلام فجاء قال رجل يا رسول الله لما العمل والأمر أنف قال اعملوا فكل الميسر لما خلق له اعملوا فليس الـ الـ الأمر أن مستأنف وان خلاص يعني نحن يعني مجبورون وإذا ادخلك الله عز وجل النار أدخلك الله عز وجل فكل شيء مكتوب وتترك العمل فلا ليس هكذا الفهم وإنما عليك أن تعمل وتعمل وتعمل والله عز وجل ييسر لك سبحانه وتعالى العمل الذي انت فيه فالله عز أعطاك إرادة وعطاك مشيئة فعليك أنت تسير في الطريق الصحيح شوف الآن إجتمعنا انا أستطيع أشرب أستطيع ما أشرب أستطيع أفعل معاصي أستطيع عبود الله عز وجل فالله أعطاك إرادة ومشيئة سبحانه وتعالى لكن هذه الإرادة والمشيئة لا تخرج عن إرادة ومشيئة الله عز وجل ما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن سبحانه وتعالى نعم فهذا القدر سر الله جل وعلا كما قال علي القدر سر الله سبحانه وتعالى المهم نؤمن نحن بالقضاء والقدر ولا ندخل في التفاصيل الكثير جدا في هذا الباب لن أتخل وضع عذب لكن نؤمن نحن بأن الله عز وجل خلقنا وأمرنا ونهانا وارسل الرسول خلق الجنه والنار فعليك أن تأتي بالأسباب لأن الله ليس بظلام للعبيد حرم الظلم على نفسه الله ما أهلك الأمم إلا ما بعد أقام عليهم الحجه وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة أي أمة الدعوة يهودي أو نصراني ايش قال اش قال في بدايه الحديث لا يسمع بي هذه قامة الحجة في بعض الناس ما سمع بالنبي ولا بالإسلام فهذا له حكم خاص كما قال العلماء قال النبي لا يسمع بي قال العلماء هذا كقوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول لا بد من قبل الحجه على الناس لأن الله عز وجل لا يظلم العباد لا يسمع بي يعني سمع بالنبي عليه السلام وانه ارسل وجاء بكذا وكذا يهودا ونصران ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار الا كان من اصحاب النار فهذا هو الجمع بين, بين الأمرين أن الأعمال بقدر الله وانها بفعل العبد فالعبد سبب، وذلك لأن المجنون وغير العاقل والمكره والناس لا يؤاخذ لماذا؟ لأن عمله عن غير قصد، وليس هذا من كسبه ولا من عمله، إنما يؤاخذ البالغ العاقل المدرك لانه هو الذي يجني على نفسه وهو يجني لها فإما أن يجني لها خيرا وإما أن يجني عليها شرا ثم قال فهو الذي نفس بيده هذا قسم ولكن ما هو المقسم؟ الظاهر أنه الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون هذا من أصل الحديث وقيل ان المقسم هو الراوي مسعود رضي الله عنه فيكون هذا من المدرج ستذكرون المدرج حديث كلام الصحابه حديث أبي هريرة في تيسير العلام قال من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل قالوا هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه انه غير موجود في, في, في الأحاديث وإنما هذه زيادة من أبي هريرة حرصا على أن يغسل اليدين إلى المرفقين ثم زاد كان يصل إلى اللبطين والكتفين وغسل العضدين حرصا منه على إطالة الغرة فهم منه رضي الله عنه أرضاه فقالوا هذا كذلك من حديث المدرج هنا من كلام عبد الله بن مسعوية هو الذي أقسم فهو الذي نفس بيده أقسم قيل عبد الله بن مسعوية أو قيل النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو الصادق المسطوق من باب التأكيد أهمية هذا الأمر قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب عن الذي قدر له أي كتب عليه فيعمل بعمل أهل النار فصار هو السبب فصار هو السبب إذ هو الذي عمل فيدخلها قال وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها هذا يدل على أن الاعمال بالخواتيم وأن المعتبر ما يموت عليه الإنسان من خير أو شر فلو أنه أفنى عمره بالطاعة ثم ارتد في آخر حياته إلى الكفر صار من أهل النار والعياذ بالله أو ظل على إسلامه لكن عمل عمل يوجب دخول النار ولم يكفر دخل النار إذا شاء الله عز وجل دخوله فالعبر بالخاتمة إخوان الكرام العبر بالخواتيم كذلك لو أفنى العبد عمره بالكفر ثم من الله عز وجل عليه بالتوبة عند الموت قبل أن تغرغر أو تغرغر روحه دخل الجنة ولذلك ينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء بحسن خاتمته ولا يغتر بعمله لأنه لا يدري ما يختم له به وعلى هذا لا يحكم على إنسان أنه من أهل النار أو من أهل الجنة بموجب أعماله إلا من شهد له الرسول عليه الصلاة لأن هذا راجع إلى علم الله جل وعلا وإلى الخواتم التي لا يموت عليها الإنسان والخواتم لا يعلمها إذا الله عز وجل صدق حفظه الله تعالى فالإنسان لا نحكم لأحد بجنة وبنار إذا ولذلك الخطأ أن نقول فلان الشهيد فلان الشهيد من شهد له الله وشهد له الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا رأينا أحد من الكفار فلا نقول هذا من أهل النار إذا أردت الوسط إذا مات على الكفر فهو من أهل النار نعم صحيح كلام صحيح لكن أن تحكم علي بان يدخل النار هذا ليس لك هذا تقول على الله تأله على الله عز وجل تقول هذا سيمشي إلى الله يموت وسيذب إلى النار من الذي أخبرك الصحابة كانوا على الشرك والكفر وقاتلوا السلم ثم من الله عز وجل بالإسلام ودخلوا دخلوا في دين الله افواج من الله عز وجل وعليم قد جاء في حديث الحديث الصحيح عن النبي عليه وجل والسلام قال يعجب ربنا هذه من صفات يعني من صفات الله عز وجل خبرية قال من من من من من من قاتل ومقتول دخل النار دخل, دخل الجنة معه تعجب الصحابة قال يا رسول الله قالوا هذا يعني المقتول يعني كيف يا قال سألوا سألوا الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف القاتل ومقتول في, في في الجنة قال فيكون أحدهما على الكفر، فيقتل المسلم، فيدخل المسلم الجنة بسبب هذا الذي قتله لأنه استشهد في سبيل الله وجل ثم يسلم هذا الكافر ويموت بعد ذلك فيدخل الجنة. الله وهذا حصلت في زمن الصحاب، حصلت في زمن الصحاب. كم من من صحاب قتل بعد الصحاب ثم أسلم بعد ذلك؟ خالج الوليد وغير ذلك يعني ممن الذي الذي قتل او الذي قتل حمزه وحشي وغير ذلك يعني مما حصل من من سير الصحابه ومن من اسلموا وقاتلوا النبي عليه الصلاه والسلام منهم من تاخر كبي كأبي... سوفيان رضي الله عنه ارضاه تاخر اسلامه يعني عند الفتح كم من الصحابه تاخر اسلامه وبعد ذلك كانوا من خيار الناس وخيار الصحابه رضي الله عنه فيدا العبر بالخواتيم ليس بما كان عليه لان الاسلام يهدم قبله عمر بن العاص ماذا فعل خلب الولي ومع هذا اسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال في يعني اسلم الناس وامن عمر بن العاص يعني كان اسلامه قوي جدا مؤمن قلبه مليء بالايمان ما شاء الله ف... فلذلك اخواني الكرام العبره بالخواتيم والانسان لا يدري بماذا يختم له فيسال الله عز وجل حسن الخاتمه و بل بعضهم أسلم وجهد وقتل ولم يسجد لله سجد واحد لم يسجد لله عز وجل سجد واحد ف... فالعبرة بالخواتيم نسأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم بالباقية الصالحات ونجعلنا من عباده الصالحين هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين نسأل سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يختم لنا وإياكم ب... بالخيرات والبقية الصالحات وأن يمن علينا وعليكم إخواني الكرام بدخول جناته جنات النعيم والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تجمعين وإن شاء الله على حديث الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أسبوع المقبل حديث ما احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد جزاكم الله خير فيكم رب بارك